بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر يقول السائل فضيلة الشيخ عند الصلاة والإمام يقرأ تأتيني تشويشات وخيالات من تذكري بعض الأشياء والأمور كيف أتخلص من ذلك اثابكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فأصيك أولا بالدعاء وثانياً بالأخذ بالأسباب سن الله عز وجل أن يرزقك الخشوع في صلاتك وأن يجعل صلاتك تامة غير ناقصة واجتهد في هذا الدعاء خاصة في مضان الإجابة وتجعل هذا الأمر هما فإن الله إذا أراد أن يسعد عبده جعل الآخرة أكبر همه وأمر الآخرة يستقيم بالدين وعمود الدين الصلاه فاذا اهتممت واهتممت بخشوعك في صلاتك وأصبح يعني لك هذا الامر شيئا كثيرا اكثرت من الدعاء سبحان الله العظيم يهدم على الرجل منزله وتتعطل سيارته وتذهب تجارته ويخسر ما يخسره من دنياه فيحمل همما عظيما ربما جلس يتحدث به عمره كله ويهدم دينه وتنقص صلاته ولربما صلى الصلاة وما كتب له عشر معشارها من الأجر ولا يسأل عن ذلك شيئا ستمضي إلى الله وتقف بين يدي الله وتسأل عن حق الله ستسأل كيف وقفت بين يديه وكيف قرأت كتابه وكيف سبحته ولذلك من نوقش الحساب عذب فمن عنم الصلاة وما أدراك ما الصلاة وشعر من قرارة قلبه أنها هي حظه من هذه الدنيا بعد الشهادتين وأنها موقفه بين يدي ملك الملوك وإله الأولين والآخرين موقف بين يدي من أحياه وكان ميتا وأطعمه وكان ولم يزل جائعا وهداه وكان ولم يزل ضالا يقف بين يدي ملك الملوك وإله الأولين والآخرين وقد أنعم عليه بهذا الموقف فدعاه وكأن لسان الحال تشريف وتكريم فإذا به يقف بين يدي الله فيأتيه عدو الله لكي يحول بينه وبين الله فياخذ به ذات اليمين وذات الشمال والله مطلع علينا وناظر إلينا فلا إله إلا الله اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا والله إن القلب لينكسر والنفس تتألم هل شعرت أن هذه الصلاة حق لملك الملوك هل شعرت يوم من الأيام أنها رأس المال وأنها نور القبر وأنها نور الحشر وأنها الثبات على الصراط هل شعرت أنها الوسيلة إلى الله وأنها شافعة لك عند الله والله ثم والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لم نندم على الدنيا وما فيها ولكن نندم أننا نخرج من الدنيا وما قدرنا الله حق قدره بكى الإنسان على ما فاته من حطام لا يسوي شيئا سينزع منه كيوم ولدته أمه يبكي على الدنيا وشهواتها وملذاتها ومصائبه في أهله وماله وولدي. ولا يبالي بحق الله وكان السلف الصالح رحمهم الله إذا فاتت الصلاة جلس الرجل منهم يبكي وربما عزي كما يعز الرجل الذي فقد شيئا من أهله من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وتر أهله هذا البلاء العظيم أننا لا نشعر استشعر لمن هذه الصلاة لملك الملوك وهو أغنى ما يكون عنك وأنت أفقر ما تكون إليه يستحي الانسان إذا انقضت الصلاة وسلم منها وليس فيها حق لله محفوظ والله إنها لمصيبة كان علي زين العابدين إذا توضأ احمر والصر وتغير وجهه فيقالوا من الذي يعتريك عند الوضوء فيقول ألا تدرون من أناجي من أناجي أناجي ربي وخالقي ورازقي به أعود وإليه ألتجي لو انك تلتج إلى شيء حاشا كضرب للمثل لأحسنت ما بينك وبين ذلك الشيء فكيف وأنت في جميع أمورك وشؤونك لا حول لك ولا قوة إلا بالله يشرفك ويكرمك فهذه الصلاة ينعم بها عليك من أجل أن تناديه ولذلك قام السعداء قام الخاشعون فأدوا حق الله في خشوعهم قام الراكعون الساجدون المخبتون قام الذين عرفوا ربهم فإذا قالوا الله أكبر هانت عليهم الدنيا وما فيها جعل الله فاتحة الصلاة الله أكبر لأجل تستشعر أنه ليس هناك شيء أكبر من الله وإذا كان ليس هناك شيء أكبر من الله لن ينصرف شيء من قلبك ما دمت بين يديه لأنه أكبر من كل شيء فإذا استفتح المؤمن الموفق صلاته واستشعر أنه واقف بين يدي ملك الملوك وإله الأولين والآخرين وأن هذا الكون كله تحت أمره وقهره تلذذ بآياته وتلذذ بمناجاته فأناب إليه إنابة المخبتين وذل بين يديه ذلة الخاشعين فوقف بين يدي الله خاشعا متخشعا متذللا متبذلا فنسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا ذلك كثرة الدعاء واستشعار لمن تصلي واستشعار أن هذه الصلاة تفتح عليك أبواب الخير في دينك ودنياك وآخرتك اعرف قدر الصلاة واعلم أن هذه الصلاة إذا شفعت لك وقالت لك وقالت لربها وقالت وهي بين يدي ربها حفظك الله كما حفظتني انك محفوظ واذا حفظ العبد فلن يضيع اذا حفظ العبد فلن يضيع حفظك الله كما حفظتني تشفع انها الصلاه بكل ما تعنيه هذه العباده الجليله العظيمه ومع هذا التقصير في حق العظيم الجليل الكبير فانه سبحانه يتفضل علينا ويكرمنا بان نقف بين يديه والله لو ان الانسان صادق مع نفسه لاعتقد في قراره قلبه انه احقر من ان يقف بين يديه الله سبحانه وتعالى امم ضلت عن ربها منهم من يعبد الشجر والحجر والبقر وانت تعبد ملك البلوك وجعل لك هذه الصلاه خمس صلوات في اليوم والليله بخمسين صلاه فضائل ونوائل إلى متى وأنت في الغفلة من الآن تسأل نفسك عن حق الله الذي ضيعته من الآن تحاسب نفسك في حق الله الذي ستسأل عنه وتحاسب بين يدي الله عنه أول ما تحاسب عنه من عملك الصلاة فإن صلحت صلح باقي عملك وان ضيعها العبد فهو لما سواها اضحى الصلاه وما ادراك ما الصلاه شهد خير الامه ورسولها بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه الذي فتح عليه بالصلاه والزكاه والصوم والعباده والقيام والانابه فاخبر عليه الصلاه والسلام ان هذه الدنيا كلها جعل الله له قره عينه فيها في الصلاه وجعلت قرة عيني في الصلاة إنها الصلاة التي هي الحبل المتين بينك وبين الله ما سميت صلاة إلا لأنها تصلك بالله جل جلالك الصلاة التي فيها القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتشهد شهادة التوحيد وفيها التوحيد بجميع أنواعه الصلاه هذه العباده الجليله من الان تحتقر نفسك وتمقتها في جنب الله وتحاسبها وتسالها ما الذي قمته من حق هذه العباده اولا تحرص اذا استطعت ان لا يؤذن لها الا وانت في المسجد ففعلا فاذا وفقت لان لا يؤذن لها الا وانت في المسجد ازددت قربا من الله فقلت اللهم بلغني ان ابكر اليها قبل الاذان فاذا وفقت لذلك قل اللهم بلغني ان اكون من المرابطين فانتظر الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط فذلكم الرباط الا انبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قلنا بلى يا رسول الله قال كثره الخطا الى المساجد الله اكبر نحو الخطايا ورفعة الدرجات جاءت فيه هذه العبادة الجليلة الكريمة كثرة الخطأ إلى المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط كلها في الصلاة الثلاث كلها في الصلاة إسباغ الوضوء على المكاره هذا في الصلاة في طهارتها فمعنى أنك ستكون من السعداء الذين غفرت ذنوبهم ورفعت درجاتهم جعلنا الله إياكم منهم إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة حالة الكمال فإذا وفقت أنك تدخل المسجد فقل يا رب وفقني أن أكون في الصفوف الأول أن لا تصلي وراء ظهر إنسان ما أمكنك إن استطعت أن تبلغ الصف الأول فقل يا رب لا يسبقني إلى الصلاة أحد كان عبد الله بن مسعود يدخل إذا دخل المسجد يوم الجمعة راى ثلاثة سبقوا قال أربعة ورابع أربعة ليس ببعيد وخامس وأربعة ليس ببعيد فهذا يدل على انهم كانوا يتمنون أنه يدخل المسجد وليس فيه أحد لا يزال العبد يتقرب إلى الله بهذه الوسيلة حتى يعلو إلى الدرجات العلا في الصلاة فإذا رزقت الصف الأول سألت الله عز وجل من قرارة قلبك ألا يجعلك اشقى المصلين تدخل المسجد من اليوم تجعل في نفسك هذا الشعور أن تدخل المسجد وكان لسان حالك يقول يا رب لا تجعلني اشقى عبادك اللهم اجعلني أسعد عبادك في هذه الصلاة تحمل همها تصور لو صلت أمة في مسجد فكنت أقربهم إلى الله تصور إذا صليت في المسجد وصعدت صلاتك ففتحت لها أبواب السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فتعجل إلى ربك بالأعمال الصالحة تحاسب نفسك فإذا دخلت المسجد ووفقت إلى الصف الأول إلى التبكير تسأل الله من كل قلبك يا رب ارزقني الخشوع في صلاتي أن يرزقك الله تدبر القرآن فإذا استفتح الإمام القرآن فقال الحمد لله رب العالمين بفاتحة الكتاب عشت هذه السورة العظيمة التي والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لو جلسنا من هذه الساعة إلى أن ينبلج الفجر ما أدركنا ما فيها من المعاني الجليلة العظيمة التي جمعت التوحيد بجميع اقسامه توحيدا لله في اولوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته تاخذ بمجامع قلبك لله تدخل الى الصلاه مهموما مغموما بمجرد ان تقول الحمد لله رب العالمين تنقشع عنك الهموم وتذهب عنك الغموم واذا بك في عالم غير العالم الذي كنت فيه جنه في الدنيا قبل جنه الاخره جعلت قره عيني في الصلاه قره عيون الموحدين قره عيون الخاشعين قره عيون الصادقين قره عيون المعظمين لإله الأولين والآخرين قره عيون قربهم ربهم إليه هؤلاء هو القوم الذين ربما دخل الواحد منهم مرقع الثوب مزري الحال لكنه عند الله بمكان لو اقسم على الله لا ابره الصلاه الصلاه بكل ما تعني هذه العباده الجليل الكريمه ان تستشعر ما فيها ومن الان تحاسب نفسك كل صلاه تصليها تقول اين مكاني وثق ثقه تامه اذا اردت الخشوع في الصلاه والقيام بحقوقها اذا حسبت هذه النفس الاماره بالسوء كل ما صليت نظرت اين مكانك في صلاتك وانك كل ما ما زلت تتقدم الى ربك وحالك الى الاصلح فعلم أنك قريب من رضوان الله عز وجل إذا وجدت أن كل يوم ينعم الله عليك فيصلح لك حال في الصلاة وتقترب من الله أكثر تتألم وينفطر قلبك لو اذن المؤذن ولست في المسجد تتألم على فوات الصف الأول تتألم على آيات قرأها الإمام ولم تتدبرها تتألم إذا لفظ لسانك ونبست بشفتيك اي من كتاب الله انت لم تستشعر معناها تحاسب نفسك حسابا شديدا في هذا الامر لانه قيام حياتك وسعادتك لا يزال خيرها وبرها عليك حتى تفتح عليك ابواب الرحمات وتسير من اقرب الناس الى الله بعلو الدرجات وغفران الذنوب والسيئات ان من عباد الله من صلى وزكيت صلاته وكاملت حتى تسلم منها فخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه إن من عباد الله من صلى فوصله الله علم الله من قربه من قلبه من قرارة قلبه أنه صادق في موقفه بين يدي الله فما سأل الله إلا أعطاه وما استعاذ به إلا حماه وكفاه دخل خائفا فسلم آمنا واسترحم ربه فكان مذنبا فسلم من صلاته مغفورا مرحوما ومنهم ومنهم واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين اللهم اجعلنا من الخاشعين الله اكبر انها لكبيره تحتاج الى جهاد تحتاج الى مجاهده أي دنيا هذه الدنيا التي صرفتنا عن ملك الملوك اف وتف وتبا لها من دنيا أي مال وأي بنون كان معك حينما كنت في ظلمات ثلاث ربك يسألك الخشوع بين يديه يسألك أن تتدبر أن تتفكر في الآيات فتأخذك التجارة وتسوقك العمارة حتى تخرج من الصلاه بلا شيء اللهم انا نعوذ بك من هذه الخسارة هذا حال الخسارة إذا رأت عيناك إذا أردت أن ترى بعينيك رجلا خاسرا في دينه فانظر إلى من ضيع صلاته الله الله في هذه الصلاة كل يوم تحاسب نفسك بل في كل صلاة تصليها تحاسب نفسك فإذا حسبتها تأمر رحمك الله إذا أصبحت تصلي ولا استراض عن صلاتك فينظر الله إليك بعد الصلاة وقلبك منكسر ولسان حالك يقول يا رب أضعت من الصلاة ما أضعت فاجبر كسري وارحم ضعفي وفعل بي وفعل بي فيحبك الله يحبك إذا اعتذرت من الذنب قبل المعثرة كن صادقا مع الله تستحي من الله في حقه هذا حق ملك الملوك وإله الأولين والآخرين وديان يوم الدين إنهم السعداء إنهم الأولياء الأتقياء الذين ناجوا ربهم وذلوا بين يدي الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون لا يزال هؤلاء الراكعون الساجلون الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات وذكر وذكر عباده بما عد لهم من المكرمات فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين ان المحافظه على الفرائض يسهل قيام الليل يسهل كثره الصلوات ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به اوصيك بالدعاء اوصيك بتعظيم لما بتعظيم أمر الصلاة وقدر الصلاة أوصيك بالأخذ بالأسباب التي تعينك على الخشوع من احتقار الدنيا وتعظيم الآخرة واوصيك بقصر الأمل لأن الله تعالى يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وكأن سائلا سأل من هم الخاشعون يا رب العالمين قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون أكثر الناس خشوعا وأتم الناس خضوعا من أكثر من ذكر الآخرة الذي يكثر من زياره القبور والتدبر تفكر في حالها وحال اهلها الذي ينظر الى حقاره الدنيا وحقاره اهلها كيف انهم عزوا وبزوا وارتفعوا ثم جاءهم الموت فاخرجوا منها كيوم ولدتهم امهاتهم انها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون يظنون هنا كما يقول ائمه التفسير الظن هنا بمعنى اليقين أن يقينا لا شك فيه ولا مريه أنهم إلى ربهم راجعون نعم إذا أقمت تفكرت دائما في ساعة خروجك من الدنيا وتفكرت دائما في ساعة دنوك وإدلائك لقبرك وتذكرت دائما وأنت موسد في لحدك أن هذه الصلاة نور لك في اللحود وأمان لك يوم البلا والدود وأنها قربى لك إلى الرحيم الودود عندها تخشع بقلبك كاملة وتفر إلى الرحيم الودود فرار الصادقين فرار الخاشعين إنه الخشوع الذي لا يأتي بالتشهي ولا بالتمني ولا بمدح النفس ولا بالغفله عن النفس ولكن يأتي بالمحاسبة والمجاهدة بعد توفيق الله جل جلاله وكثره الدعاء وسؤال الله أن يهب العبد قلبا خاشعا وقل كما قال نبي الأمة ورسول الرحمة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه الرحمة, والنعم الرحمة المهداه والنعمة المستاه قل اللهم إني أسألك قلبا خاشعا وقل كما قال اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع اللهم إنا نسألك الخشوع فيها وأن ترزقنا, أن ترزقنا قلوبا خاشعة وأعينا من خشيتك دامعة اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك وابتغاء ما عندك اللهم املأ قلوبنا باليقين بك والتوكل عليك وتعظيمك حق تعظيمك إله الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين